الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الواحد الأحد الفرض الصمد فلا نعبد إلا إياه الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى فلا رب سواه الحمد لله المستحق لِلْعِبَادَةِ كلها ولذا أَمَرَ أَلَّا نَعْبُدَ نعبد إلا سُبْحَانَهُ سبحانه هو الذي وفق عبده المؤمن لطاعته وجعل في الآخرة الجنة مأواه وأضل الكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة النَّارُ النار مثواه فرضاك يا رب خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيها ودانيها فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك فذا أقصى أمانيها فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لنا من الدنيا وما فيها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 الا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته ولا عاصيا إلا هديته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو السامع لمن نذاك السميع البصير الحكم العدل لمن توجه إليه وسأله فهو سبحانه الذي أجاب نوحا لما ناداه وهو الذي سمع يعقوب في شكواه وهو الذي رد إليه يوسف وأخاه وبفضل من الله ومنة ارتد بصيرا وعادت إلى النور عينا سبحانه سبحانه لا رب لنا سواه هل في الوجود كله حقيقة إلا إياه ألم تر أن الشمس والبدر من أنوار حكمته وأن البر والبحر فيض من عطاياه فالطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت نداه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينسى الله ربي لا إله سواه هل في الوجود كله حقيقة الا اياه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم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 ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنب وأساء أنواره العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورس عداء اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك أو رسولك خير خلقك سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمه المسداه والشفاعة المرتجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى أن تجمع بيننا وبينه في يوم نلقاه فاللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسنة تخبر عنك ولا تعذب أعينا تبكي بين يديك ولا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك الكريم يا أرحم الراحمين أما بعد فطبتم أيها الأحباب وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسال الله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا على طاعته ومحبته في بيت من بيوته أن يجمع بيننا جميعا في الآخرة مع حبيبه ومصطفاه في أعلى جنان الخلد إنه ولي ذلك ومولاه عباد الله ها هو رمضان قد أقبل والايام تجري من ورائها الأيام والشهور تسحب في ذيلها الشهور ومضى رمضان واتى رمضان وكان لم يكن بين الرمضانين الا عشية او ضحاها فغدي سيصبح امسي لا يعارضني في ذاك حي وامسي لن يصبح غدي فيا ابن ادم كل يوم يمر عليك يقربك من قبرك يوما بقدر ما يبعدك عن الدنيا فدنياك ساعات سراع الزوال وانما العقبى بلوغ المآل فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال تزود من حياتك للمعادي وقم لله واجمع خير زاد ولا ترك إلى الدنيا قليلا أو كثيرا فإن المال يجمع للنفادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد أتسمع الطير وقد طال الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح والله ما صاح الا باكيا لليله ولت من العمر السريع الرواح فالبقاء لمن والعظمه لمن والخلود لمن والالوهيه لمن يومه بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ورمضان خمسة أحرف فالراء منه رحمة والميم مغفرة والباب ضمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من الله العزيز الغفار رمضان نعيش معه من خلال, من خلال سؤال رأيناه في آية من آيات ربنا نتأمل مع هذه الآية ومع وضع الصوم في هذه الآية من خلال كتاب ربنا فهو النعمة الباقية والحجة الساطعة فهو الحكم العدل إذا اختلطت علينا الأمور نرى قبل كل شيء أن الصيام ذكر في القرآن في ثلاث عشرة مرة في ستة مرات في سورة البقرة وحدها وفي مرة في سورة النساء وجاء في مرتين في سورة المائدة كما جاء في مرة في سورة مريم وفي مرتين في سورة الأحزاب وفي مرة في سورة المجادلة ففي واحدة من آيات سورة البقرة في الآية الثالثة والثمانين ومئة منها نرى أن الله وضع الصوم بين الإيمان والتقوى فهذا موضوعنا وهذا حوارنا لما جاء القرآن بالصوم بين الإيمان والتقوى وكيف استقبل كتاب ربنا الصوم حتى نستعد له لكي نستقبله أن نستقبل رمضان بالأغاني والألحان نستقبل رمضان بطبل وزمر وطاعة للشيطان ومعصية للرحمن لا والله صحابة نبينا كما علمهم نبينا كانوا يودعونه بستة أشهر ويستقبلونه بستة أشهر فعامه كلهم عندهم رمضان فهكذا نرى أن الله بين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولم يقل يا عبادي أو لم يقل يا أيها الناس إنما كما قال ابن عباس إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا ما قال لعلكم تعقلون أو ما قال لعلكم تذكرون إنما جاء بالتقوى فقال لعلكم تتقون وللإجابة على هذا السؤال لا لابد من سؤالين ما هو الإيمان وما هي التقوى ولو عرفناها أجبنا على سؤال ثالث ما هو محل الإيمان وما هو محل التقوى وللإجابة عن هذا نستعين بالله جل وعلا فنقول إن الإيمان قول وعمل ونية الإيمان أن تصدق بالله وتؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشده حلوه ومره كما بين ذلك الحبيب المصطفى من خلال الأحاديث البينة الصحيحة التي جاءت كما جاءت الصحيحين من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة وغيرهم فنرى أن الإيمان قول وعمل ونية ولذا لا بد من نية طيبة يعقبها قول وقبل وبعد ذلك تظهر أثر النية وأثر القول على الجارحة فنرى أن الله جل وعلا لما تحدث عن الإيمان جاء بقوم آمنوا آمنوا بقلوبهم ونطقت ألسنتهم وظهر أثر الإيمان على جوارحهم فقال ربنا في الآية الثلاثين من آيات سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني ما قالوا قوله وخالفوا هذا القول بأعمالهم ولا بنياتهم إنما قالوا قولا وحدوا فيه الله جل وعلا واخلصوا العبودية لله جل وعلا فلا معبود إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فكل ما عداه مخلوق فهو الخالق وما عداه مخلوق وهو الرب وما عداه مربوب وهو الرازق وما عداه مرزوق وهو الذي يعلم السر واخفى أخنصوا عبادتهم وأعلنوها صراحة فكانت أعمالهم ناطقة بما قالته ألسنتهم فتراهم قد أعلنوا توحيدهم وبراءهم لله جل وعلا فقالوا قولة واستقاموا عليها كما قال عمر بن الخطاب في تعريف الاستقامة وهو خرجه ابن المنذر وسعيد بن منصور وابن المبارك وأحمد في الزهد من حديث عمر لما تلقوا قول الله جل وعلا ثم استقاموا قال استقاموا على طاعة الله فلم يروغوا أرى وغان الثعلب وقال أبو بكر استقاموا على الطاعه فلم يلتفتوا إلى غيره فمتى استقام القلب استقامت جميع الجوارح فالقلب هو المتحكم فيها ومتى صلح القلب صلحت بقية الأعضاء كما جاء ذلك في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين والمسند في آخره ألا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب من أجل ذلك نرى عباد الله أن هؤلاء تخلصوا من كل أمل في الناس وتعلقوا بالله جل وعلا فكان أملهم في الله وصبرهم لله وحبهم لله وبغضهم لله يعني إذا أبغضوا قوما أبغضوهم لا من أجل مال ولا من أجل جاه ولا من أجل كرسي أبغضوهم لبغض الله لهم وأحبوهم لحب الله لهم وأعطوا لله ومنعوا لله وصبروا في الله وتخلصوا من كل أمل إلا في الله وفوضوا وتخلصوا من كل تفويض إلا إلى الله فأمورهم مفوضة إلى الله وتسليمهم لله وأملهم في الله وطوافهم ببيت الله وحلفهم بالله ونذرهم لله واستغاثتهم بالله فما طافوا أمام ضريح من الأضريحة وما قالوا قولة خالفوا بها أقوالهم إنما كانت أعمالهم خالصة لله فلا طواف إلا ببيته ولا ذبح إلا لله ما عقروا عقرا تحت جنازة إذا مرت بهم فلا عقر في الإسلام وما ذبحوا إلا لله وما حلفوا إلا به وما استغاثوا إلا به وما توكلوا إلا عليه وما وثقوا إلا به اخلصوا الدين لله فكانت حياتهم على منهج الله وما راغوا وغانى الثعلب فهكذا نرى أن للتوحيد نورا أن للتوحيد نورا يبدد, يبدد ضباب الذنوب ويذهب بغمومها فهذا هو السر الأعظم في سر التوحيد الذي لو وضعت ذرة من هذا التوحيد الخالص على جبل من جنوب الذنوب لأذبته هذه الذرة من التوحيد لو وضعت على جبل من جبال الذنوب لأذابته ومحقته وهذا هو السر الأعظم وهذا هو الذي كان السر في ان طاشت السجلات كلها في الهواء بفضل كلمة التوحيد وبفضل لا إله إلا الله كما جاء ذلك واضحا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد كما رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه عليه الذهبي كما جاء ذلك أيضا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلاً من أمة على رؤوس الخلاائق يوم القيامة وينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر لا ترى فيها حسنة كل سجل مثل مد البصر يقال له عبد أتنكر من ذلك شيئاً يقول لا أظلمتك كتبي لا أظلمتك ملائكتي لا فيقول أفلك عندنا عذر يقول لا يقول فاحضر وزنك ويخرج الله جل وعلا له بطاقة يستعجب العبد ماذا تفعل هذه البطاقة إلى جانب هذه السجلات ويقال للعبد احضر وزنك فيحضر العبد إلى وزنه فتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات كلها في الهواء فيقول العبد يا رب ما هذه يقول هي شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن اسم الله لا يثقل معه شيء في الأرض ولا في السماء هكذا عباد الله ترى هكذا نرى أن للتوحيد نورا يبدد هذا الضباب وهذه الغيوم إذا أخلص العبد عبادته لله نرى أن الاستقامة على طاعة الله جعلت العبد ينجو إذا دخل عليه ملك الموت فملك الموت إذا دخل كما قال ابن رجب بن الحنبلي إذا دخل الملك قابضا للعبد قابضا روح على العبد يقال للملك شم رأسه شم رأسه فيقول أجد رائحة القرآن في رأسه ثم يقال له شم بطنه فيقول أشم رائحة الصيام في بطنه ثم يقال شم قدميه فيقول أشم رائحة القيام في قدميه فيقال عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه عبد حافظ نفسه فحفظه مولاه احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك استقامة في الظاهر واستقامه في الباطن فما قالوا قولا وخالفوه بافعالهم إنما قالوا ربنا الله ثم استقاموا والايمان لما كان في القلب علمنا أنه لا بد ان يكون القلب خالصا لله جل وعلا اما عن التقوى هذا باختصار اما عن التقوى فلو تاملنا فيها لوجدناها لو اتقاء كل شر التقوى اتقاء كل شر أن يطاع الله فلا يعصى كما قال ابن مسعود أن يطاع الله فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر فهذه هي التقوى والتقوى جماع كل خير والتقوى كما عرف علي بن أبي طالب ربيب بيت النبوة كما جاءت في مناقبه في كتب السير لما أسلم وهو ابن ست سنين أو ابن, أو ابن ثمان سنين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر زوجته خديجة بأمر الوحي يدخل علي ويقول ما هذا الكلام يقول هذا هو الوحي الذي امرني الله بتبلغه يا علي وهذا هو الإسلام يقول علي يا رسول الله أريد أن أدخل في هذا الإسلام يقول له الحبيب المصطفى اذهب فاستشر أباك فإنك غلام صغير ابن السادسة أو ابن الثامنة ما زال صغيرا وما كاد علي يخرج حتى عاد وقال الحبيب له هل استشرت أباك فقال له لا قال لما يا علي قال يا رسول الله إن الله لما أراد أن يخلقني هل استشار الله أبي فأنا أدخل في دين الله من غير أن أستشير أبي هكذا كانوا رجالا وهم في سن الطفولة لأن الذي رباهم رباه الله على عينه فقال فإنك بأعيننا الذي رباهم قال الله فيه فإنك بأعيننا الذي رباهم قال فيه ربه إنك لعلى خلق عظيم عباد الله هكذا نرى علي في صغره ونراه لما شب وكبر كما جاء ذلك لابن الجوزي في صفة الصفوة وغيرها في مناقبه أن الرجل وهو يصفه لمعاوية من حديث ضرار يصف ضرار عليا لمعاوية فمن جملة ما قال يقول والله لقد رأيته في ليلة وقد أرخى الليل سدولة وغارت نجومه ودخل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ التملم السليم الذي لذغته حيه يتململ التملم السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا يا دنيا إليك عني ألي تعرضت أم إلي تشوفت يا دنيا لقد بتتك ثلاثا لقد بتتك ثلاثا فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق ذلك مر الذي رباه النبي وتربى وترعرع في بيت النبوة يصف لنا التقوى في كلمات بينات معجزات بأنها خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضى بالقليل واستعداد ليوم الرحيل فنراه يبينها في كلمات المعجزات أنك إذا جمعت الخوف مع العمل كنت في عملك طيبا وقبله الله جل وعلا منك مع العلم أنه لا يجب عليه شيء نرى أن صحابة النبي كانوا في غاية الخوف مع غاية العمل والمتأمل في حالنا يرى أننا في غاية الامن مع غاية التفريط في العمل فكيف كان خوفنا من الله وكيف كان بكاؤنا بين يدي الله وكيف كان عملنا لله وكيف كانت الآخرة نصب أعيننا هل هي كذلك أم أننا أصبحنا مستعرين على الدنيا متكالبين عليها ظناً منا أننا مخلدون أو أننا مع سوء اعمالنا مكرمون هيهات هيهات فعباد الله يقول ربنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين وليست لطلاب الدنيا فالمتعلق بالدنيا كالشارب من البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا المتعلق بالدنيا كالشارب من البحر كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا فيا من بدنياه شغل وغره طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل عباد الله نرى كيف خرج البخاري في كتاب الايمان في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر لما علمت الصحابة أن الرجل ربما خبط عمله وبطل عمله ولا يشعر خاف وازداد في خوفهم مع ازدياد في عملهم فنرى أن الناظر لوجه الفاروق يرى خطين أسودين من كثرة الدم نرى ما قاله إبراهيم التيمي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 كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال الحسن ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق وفي الصحيح من حادثه عمر وعمر هو الذي ضرب الله الحق على قلب وعلى لسانه عمر هو الذي ما استطاع الغرور أن يقتحم على نفسه اسواره المنيعة عمر الذي قال له الحبيب المصطفى والحديث بالصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاس الذي بشر فقال والذي نفسي بيدي يقسم بالله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك عمر أحد العشرة المبشرين عمر حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه لما علم ونزل قول الله عز وجل في الآية الرابعة والثمانين من آيات سورة التوبة ولا تصل على أحد منهم مات أبد ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون أعلم النبي خذيفة بالمنافقين فقال يا حذيفة من مات من هؤلاء فلا عليه بعد فمن شدة خوف عمر أنه كان لا يصل على جنازة إلا إذا صلى عليها حذيفة فمن شدة خوفه نرى كيف عمل وخاف وكيف فرطنا وأصبحنا آمنين يدخل عمر على حذيفة ويقول أستحلفك بالله تعرف المنافقين قال له نعم قال هل سماني لك رسول الله منهم وعمر من هو أحد العشرة المبشرين بالجنة هو الذي قال له الحبيب غدات يوم بدر لو عذبنا الله جميعا لم ينج منا إلا انت يا عمر انت سراج اهل الجنة وليبكين الاسلام على موتك يا عمر الى هذا يبكي الإسلام على موت عمر وسيبكي على موت عمر الذي كان لا يخاف في الله لومة لائم الذي افتتح البيت الاتيم والمسجد الاقصى الاتيم وهو يركب على فرسه ويلبس ثوبا به سبع عشرة رقعة عباد الله خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضى بالقليل واستعداد ليوم الرحيل عباد الله لا عجب ولا غريب أن يأتي الصيام وهو أمر سري لا يطلع عليه إلا الله بين الإيمان والتقوى فلو صليت أمام الناس راك الناس ولو حججت رآك الناس ولو تصدقت وزكيت رآك الناس أما لو صمت وادعيت الصوم وأكلت وشربت أو اغتبت ونممت لا يطلع عليك إلا الله فكان حفيا وطبيعيا أن يأتي الصوم بين الإيمان والتقوى ولذا خرج أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فلو صليت أخذت على, على على قدر الصلاة ولو زكيت أخذت أما الصوم فهو لله جل وعلا لأنه لا يطلع عليه إلا علام الغيوب إذا صليت ربما راك وربما نافقت أما الصوم فلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذي به ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه والصيام جنة وقاية فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم إني صائم ولخلوف فمن الصائم عند الله أطيب من ريح المسك يدع طعامه وشرابه من اجلي للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فارح بصومه وليس ذلك بعجيب والصيام والقرآن يشفعان يشفع العبد يوم القيامة كما خرج أحمد والطبراني في معجمه الكبير والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان وكما خرج الإمام البخاري ومسلم وفي سنن النسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا أو كما قال كوموا إلى الله واستغفروه إنه أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد رأينا كيف كان خوف الصحابة مع العمل ورأينا كيف كان أمننا مع تفريطنا راينا كيف حكموا شرع ربهم وراينا كيف ابتعدنا عن منهج ربنا وصدق ربي لما قال في الايه الثلاثين من ايات سوره الفرقان وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ماذا عملنا بالقران علقناه في سيارتنا وفي بيوتنا واتخذناه ووضعناه تحت وسائدنا تبركا به وما علمنا أن البركة تحدث بالعمل بما نزل في هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ورأينا كيف كان عملهم بالقرآن وكيف كان رضاهم بما من عليهم ربهم الرحمن وكيف كان عملهم للآخرة وكيف كان استعدادهم ليوم يلقون فيه ربهم فقد رأينا أن الربيع ابن خيثم كان يحفر في بيته حفرة ينزل فيها في كل يوم ساعة ويقال ويردم على نفسه ويخاطب نفسه ويقول لها ويقول رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون يقال له لماذاك يقول لما يقوم ينفض الطراب عن نفسه ويخاطب نفسه ويقول يا نفسها أنت ذا قد عدت فماذا أنت فاعله يا روح يا ربيع لما تفعل ذلك يقول لو غفل قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة لفسد ونحن لا نتذكر الموت إلا إذا رأينا جنازة ودعناها وشيعناها وخرجنا من المقابر ننفض الطراب عن أبداننا ولا حول ولا قوة إلا بالله ما علمنا أن هذا النعش ينادي علينا انظر إلي بعين عقلك أنا مهيأ لنقلك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك عباد الله أنسيت أصلك أنسيت ضعفك أنسيت عجزك أنسيت الله أنسيت لقاء الله إلى متى هذه الغفلة التي نحن فيها ورمضان قد أقبل علينا لو تأملت لو وجدت أننا بالأمس كنا نودعه وغدا سنستقبله فكيف إلى متى هذا الغفلة؟ كم من أناس كانوا معنا في رمضان؟ أصبحوا الآن تحت أطباق الثرى إلى متى؟ إلى متى يا عبد الله؟ ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن تمر ساعات أيام بلا ندم ولا خوف ولا بكاء ولا حزن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولبقايا ذنوب لست أعلمها الله وحده يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا لها من زلة كتبت في غفلة ذهبت يا لها من حسرة بقيت في القلب تقتلني دعني أنوح على نفسي وأقطع الدهر بالتذكار والحزن دعني أسح دموع الانقطاع لها عسى عبرة منها تخلصني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 واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وايديهم تقلبني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شراكفني فقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسل يأتي يغسلني فقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا حروا أريبا عارفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وافردني وأطرحوني على الالواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا وناد القوم بالكفن ألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وأخرجوني من الدنيا فواء سفا على رحيل بلا زاد يبلغني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاه لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وانزلوني في قبري على مهل وانزل واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهه لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محتسبا بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني وقال كلوا عليه التراب واغتنموا خسن الثواب من الرحمن ذي المنني في ظلمة القبر لا أم هناك لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يئنسني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يئنسني وأودعوني ولجوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني وأودعوني ولجوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني وهالني في العين صورة إذ نظرت من مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم من هول ما كان قد أفزعني فامن علي بعفو منك يا أملي فامن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني وتقاسم الاهل مالي بعدما صرفوا وصار زادي فوق ظهري فاثقلني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر الى فعلها في الاهل والوطن هي القناعه فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك الا راحه البدن وانظر لمن حوى الدنيا بأجمعها هالراح منها بغير القطن والكفن فالنفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها فغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها وقل لها يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ازف الرحيل واضلك الخطب الجليل فتاهب يا نفس لا يلعبن بك الامل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قرن الفناء بناء فلا الذليل يبقى ولا العزيز لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هذه رحلتك يا ابن آدم انسيت أصلك انسيت ضعفك فلم تحارب الله ولما تحارب شرع الله ولما أعلن العصيان على الله وهو أرحم الراحمين من لم يغفر له في رمضان ففي أي الشهور يغفر له اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا فإنك بنا ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا اللهم فيما جرت به المقادير اللهم انا نسألك حسن الخاتمة أجمعين اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اجمعين اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اجمعين اللهم ارد المسلمين الى دينهم مردا جميلا اللهم ايقظ المسلمين من غفلتهم ومن سباتهم اللهم إنا نتوب إليك فتوب علينا نستهديك فاهدنا نستهديك فاهدنا اللهم أسعدنا بالتقوى ومتعنا بالرؤيا وأسعدنا بصحبة حبيبك المصطفى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن كل شر سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا وإلى غيرك ربنا لا تكلنا اللهم إنا نتوجه إليك فأقبل علينا اللهم إنا خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فكن بنا رؤوفا رحيما اللهم لا رب إلا إياك لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا كاشف الكرب عن المكروبين يا مؤنس كل غريب يا هادي كل شريد يا صاحب كل وحيد يا ملجأ كل خائف يا كاشف كل كرب، يا عالم كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا حاضر كل ملأ يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اكشف عن المكروبين كروبهم اللهم اكشف عن كل مكروب كربة اللهم اعط كل سائر سؤله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انس في القبور غربتنا وارحم في القبور وحشتنا وثبت على الصراط أقدامنا ويمن كتابنا وثق الموازيننا وبيض وجوهنا ولا تجعلنا أخيب وفد دعاك اللهم اكتب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وراحة ونعيما وملكا كبيرا ولا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين واجعلنا من الصائمين القائمين الحافظين لحدود الله اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم منصر الإسلام واعز المسلمين ودمّر الكفر والكافرين وأعد المسجد الأقصى إلى ايدي المسلمين اللهم دمر الكافرين تدميرا ومزقهم كل ممزق اللهم انصرنا عليهم نصرا وأزرا ورد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم إن اللهم لا تردنا ونحن ندعوك ولا تخيبنا ونحن نرجوك أكثر من الصلاة والسلام على الحبيب كما أمركم ربكم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القرب وأنه عنفح شيء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروا يغفر لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله